بُوكتُو. do the سبعة وعشرون. سبعة وعشرون. في الفندق. الوصول. في الفندق. الوصول. عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفه خاليه؟ لقد حجزت عندكم غرفه لقد اسمي ميلر اسمي ميلر أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. مبزونس دو أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. وكيف نكت على شامبر كوستاس؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Mi Shatus chambron kun banko. Urid ghurfa ma hammam Urid ghurfa ma hammam banyo. Mi Shatus chambron kun dushajo. Urid ghurfa ma hammam dush. Urid ghurfa ma bas vidi la chambron. أيمكن أن أرى الغرفة؟ شو استسبركيا كتشييه؟ أ يوجد هنا موقف سيارات؟ شو استس منشران كتشييه؟ أ توجد هنا خزينة أمانات؟ أ توجد هنا خزينة أمانات شو إستس تلفاكسيلو جي تيه؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ بانه، ميبرا نسلات شامرون جيد، أنا أأخذ الغرفة جيد، أنا أأخذ الغرفة ينلش لسيلوي؟ هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. هنا امتعتي. هنا امتعتي. استاس ماتن متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ متى يكون الغداء متى يكون الغداء يوم يكون العشاء متى يكون العشاء